ك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومرى مبنة عمران التي أحصنت فرجها التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُوبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ